رحمة الرحيم ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وانا اعمل الصالحا فارضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من اراد الدنيا فعليه بالفرعين ومن أراد الأخيرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما أسويا فعليه بالقرآن صدقت يا حبيبي يا رسول الله أيات المينات يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإزاعي صديرة قرية الشيخ طه النعماني القارب بالاتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهره ندعو لفضيلته بتوفيق ولنا ولحضرتكم بحسن اجتماع انه هو ذلك والقادر عليه فَرَمَّا جَزَاؤُهُمْ بِجَزٍ جَوَلًا سِقَايَةً فِي قَاسِيَةٍ لِآخِرِكُمْ ثُمَّ أَبْدَى قالوا وأقبلوا قالوا نفقد صواء الملك ولمن ولما دخلوا على ينسف آوى أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبت أَلَمْ بَعْدَ أَذَاهُمْ بِجَزٍ جَوَالًا إِقَاءَ of thee babata aldi a كذلك كده نادروا كذلك كده نادروا بابا بیا بابا بابا درجات من فبدأ ابي اوعي عين ببدا ابي اوعي توسى را فقل لو من ما روى يوسف في له أبا شيطا كبيرا فخذ أحدنا مكان لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبرح الأرض حتى هو اغير الحاكمين بلنذر على ان فتحنا يا وما شاید Oh my God bless oh التي كنا فيها والعير التي أقبلنا یه قال إنما وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وقال يا أسف على يوسف وقال يا أسف على يوسف وبيبطعين きょうは woabi wobi yap paina wabi paida wo يا بني أنه فتحسسوا من يوسف وأكيه ولا سيئس من روح الله إنه لا ييئس من روح اممم Ah! Uh قال, قال لا تكريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين صدق الله العظيم الله الرحمن الرحيم ولوانا قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر الجميع، وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام اشنا سويا وإياكم في رحاب هذه تلاوة القرآنية المفاركة العجرة التي تلاها على ما سمح حضرتكم لكم العالم القرآني فضيرة طارئ الشيخ طاها الدعماني الطارئ بالتحدي لزعوة للجن العربي والمقيم بالظاهرة نقلناها لكم عبر احد وحدة طوث الحديثة ادارة الحاكم الطفى ابو حامد المقيم بالبيضة الهندسة كهربائية ادارة ايمن الشورى المقيم بالبيضة الخدمة الصندوقية المبتازة الحاكم جمال الشيخ بسلاء بخزن فرشا الكبرى الحاكم حامد المهدي بذكر التصرفات وشكر الله تعالى جميعا